لاني لآن القرآن القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا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 تلفح وجوههم, النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أ ل م تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم ف ك ن ت و ا بها تكذبون قالوا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أ خ ر ج ن ا منها فإن ع د قالوا فإنا ا ظ م ن اخساوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون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 ف ف ح س ب ت م انما خلقناكم عبثا وانكم إ ل ي ن ا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم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 お日も一緒に暮らしていきたいと